ثم سَسْكُمْ حَسَنَةً تَسْوُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُرُكُمْ كَيْدًا مِنْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ محيط